ثم قضاء أجل و أجل مسمّعده و أجل مسمّعده ثم أنتم تمترون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 فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءٌ مَا كَانُوا بِن يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْنٍ مَّا فِي ٱهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مَلَٰمِنَ وأرسلنا السماء عليهم مدرا وجعلنا الأنهر تجري من تحتهم فاهلكناهم فاهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبسنا عليهم ما يلبسون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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو الشميع العليم قل أغير الله أَتَّخِذُ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم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 قل إنما هو إله واحد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم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 ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا أي نشركاؤكم الذين كنتم تزعمون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 وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْفَؤُونَ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بعثة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم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 انتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا حَتَّى إِذَا فرحوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَوْتَهُ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 وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ فَمَهُمْ يَصْدِفُونَ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 إِنْ أَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من عوالمين، وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء إما أن الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟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 وعنده مفاتيح الغيم لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها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 حتى إذا جاء أحدكم الموت توَفَّهُ رُسُلُنا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَا لَهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ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 وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا حتى يخوضوا في حديث غير وإنما يسينك الشيطان فلا تقود بعد الذكراء مع القوم الظالمين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 وذكر به أن تبزل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي وولا شفيع وإن تعدل كل عدل إلا يؤخذ منها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 قُلْ إنه دَالَّهُ وَالْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فيكون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 قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين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 قَدْ هَٰذَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تتذكرون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 الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّنَّهَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِهِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوُوَبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزُ الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويعيا وعيسى وإلías كلهم من الصالحين وإسماعيل ولياس ويونس ولوطى وكل فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذررياتهم وإخوانهم وجت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 وَأُعْلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا أَبَاكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذرهم فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ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 وَمَنْ قَالَ سَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتموا فرادا كما خلقناكم مرة وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُم وَرَهَّا أَظْهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي شُرَكَاءَ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 ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعنب وزيتون والرمان مشت به وغير متشابه أضرب إلى ثمره إذا أثمر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 وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ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 وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء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 ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم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 سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين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 قُل اَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمٌّ سَيِّئِينَ أَمْ مَاشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قل آذ ذكرين حرم أم الأنفيين أم اشتملت عليه أرحام الأنفيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا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 فإنه رجس أو فسق أو لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ضرف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 Kul hlumma shuhedaa kumul lathien yashhaduun Lathien yashhaduun anna allaha harroma hatha Fain shahidu fala tashhad maahum Wala tattabia ahwaa alathien kethabu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 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كَلَمَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْلِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْلِفُونَ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 إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 ثم إلى ربكم ما رجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلايا فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبنوكم ليبنوكم فيما أتاكم INNA RABBAKA SARI'UL 'IQAABI WA INNAHU LAGHAFURUR RAHIM